السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أله بعد أيها الأحباب الكرام عود حميد إلى التوحيد ومع كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الله ابن الجبرين رحمه الله تعالى عليه وكنا ولا زلنا بنتحدث في توحيد الألوهية. اليوم إن شاء الله موعدنا مع العبادة وكنا نوهنا في اللقاء الماضي عن نوهنا على أن في, في العبادة مطلبين الشيخ عام مطلبين في الكتاب فالمطلب الأولاني بيعرف لنا في العبادة وبيان شمول العباد المطلب الثاني بعد بعد ذلك يعني بيتحدث فيه الشيخ في يعني شروط العبادة ووصول العبادة، فإن شاء الله إحنا نتناول المطلب الأول ونعرف العبادة وبيانشمولها والعبادة لما نيجي نعرفها لازم نعرفها لغةً الأول لغةً يعني عند أهل اللغة عند علماء اللغة. قالوا فيها ايه علماء اللغة في واحد من اهل اللغة اسمه ابن سيدة هو اسمه كثير ابن سيدة ابن سيدة هذا يقول ان اصل العبادة في اللغة معناها تزلل يعني انت لما نقول انت بتعبد ربنا كويس يعني انت بتتزلل لله عز وجل كويس يبقى العبادة كأنها تزلل العبادة معناها ايه التزلل لله عز وجل من قولهم طريق معبد يعني مذلل يقول لك الطريق ده معبد يعني مذهل يعني الناس تقدر تمشي عليه، آه, اه أي مذهل ومنه أخذ ال, ال أخذ كلمة العبد اه اه اه اه ليه سمو العبد لأنه ذليل لمولاه ذليل لمولاه طبعا نتكلم على العبد العبد على الحقيقة يعني اه اه اه اه نحن كلنا عبيد لله على الحقيقة إنما لما في واحد مثلا زي زمان أيام العبودية ما كان واحد بيشتري واحد من السوق عبد له، فأذا عبد يعني كذا إيه بالشراء إنما في في حقيقة الأمر كلنا عبيد لله عز وجل، فمعنى كلمة العبد أي الذليل لمولاه ولذلك سمي عبدا لذلته لمولاه سبحانه وتعالى والعبادة والخضوع والتذلل والاستكاء كلها يعني قريبة في المعنى. كلمة العبادة هو كلمة الخضوع وكلمة التزلل وكلمة الاستكانة بيقولك ده فلان ده استكان للأمر يعني خلاص هو خضع للأمر وتزلل للأمر كلها بتدي معنى واحد كلها بتدي معنى واحد يبقى العبادة والخضوع والتزلل والاستكانة كلها بتدي معاني قريبة جدا من بعض والعبادة نوع من أنواع الخضوع يعني. العبادة نوع من أنواع الخضوع والخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم آه الله عز وجل هو الوحيد اللي يجب ان احنا نخضع له الخضوع التام آه آه يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالحياة أنعم علينا بالفهم أنعم علينا بالسمع أنعم علينا بالبصر كل هذه نعم وإن تعدوا نعمات الله لا تحصوها لذا لأنه هو الذي أنعم علينا فهو المنعم على الحقيقة لذا واجب علينا أن نخضع له الخضوع كله وأن تذلل له التذلل كله وأن تصرف هذه العبادة كلها لله سبحانه وتعالى أيضا في واحد من أهل اللغة اسمه الجوهري أو الجهري. بيقول إيه الجوهري يقول اصل العبودية ها هي الخضوع والذل والعبادة يعني الطاعة أو الخضوع والذل والطاعة والالع والعبادة هي دي كلها اصل إيه أصل العباد العبودية نقول ايه يعني يجب ان تكون كثير العبودية لله عز وجل اي كثير الخضوع لله عز وجل كثير التزلل لله عز وجل كثير العبادة والطاعة لله عز وجل يبقى أصل العبودية العبودية معناها أن أنت تكون خاضع لله ذليل لله عابد لله طائع لله سبحانه وتعالى كل ده في معنى العبادة في اللغة طب تعالوا نشوف بقى معناها في الاصطلاح بقى. الاصطلاح يعني عند علماء الشرع بقى. مش علماء اللغة لا علماء الشرع يقول عرفها الإمام ابن تيمية تعريف جامع جدا جامع وشامل كده ودايما نحفظه والتعريف ده حتى كل أهل العلم حافظين هذا التعريف ابن تيمية عرف رحمة الله عليه عرف العبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه جامع كل ما يحب هذا الاسم جامع كل ما يحبه الله وارضاه سواء كان من أقوال أو أفعال وسواء كانت هذه أقوال أو الأفعال ظاهرة أو بطن تمام يعني كلمة العبادة دي بتضم كل شيء بيحبه ربنا عز وجل وكل شيء بيرضاه ربنا سواء من من القول او من الفعل سواء كان ظاهر او, أو باطل وهذا يدل على شمول العبادة اقول هذا يدل على شمول العبادة لان العبادة تشمل عبادات محضة زي, زي اعمال واقوال هي في واقع الأمر عبادات من أصل مشروعياتها ودل عليها الدليل من النص أو من كتاب أو من صنة وهذه العبادات المحضة لا يحق لأحد أن يصرفها إلا لله وحده يعني لا تصرف لغير الله ولا أجوز لأحد كينا من كان أن يصرف هذه العبادة المحضة لغير الله عز وجل هي محضة يعني هي حق لله محض ويدخل في هذه العبادات محض ما يلي عبادات القلبيه بقى شوف بقى وبيقسمها لنا الشيخ ل لقسمين يقول لنا القلب ده لقول وليه عمل الله كلام جميل جدا عبادات قلبية بتنقسم الى قول القلب وعمل القلب قول القلب يعني ازاي يعني بتسمى, بتسمى هذه العبادات اعتقادية يعني عبادته اعتقادية ويعتقد اعتقد أنه لا رب إلا الله ده قول القلب بقى وأنه لا أحد يستحق أن يعبد سواه سبحانه وتعالى ده قول القلب اعتقاد القلب يعني قول القلب طيب والإيمان بجميع أسماء الله عز وجل الإيمان بجميع صفات الله عز وجل الإيمان بملائكة الله عز وجل كلهم ما ننكرش ولا ملك الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى كلها الا أنزلها على رسله ما ننكرش منها كتاب الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله سبحانه وتعالى وما ننكرش أبدا رسول من الرسل ولا رسالة من من من الرسالات والإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر نبقى عارفين إن, أن في يوم آخرها نقف فيه بين يد الله عز وجل الإيمان بالقدر الذي قدره الله عز وجل على الخلائق سواء كان خير أو شر تؤمن به وغير ذلك هي دي كلها بسموها أقوال القلب أو اعتقادات القلب اعتقاد القلب سبح... اعتقاد القلب أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد الأحد وأنه لا أحد يستحق العبادة دونه وأن الإيمان بجميع أسمائه وجميع صفاته والإيمان بملائكته لمن بكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره طيب إذا القسم الأول من العبدات القلبية قول القلب طيب عمل القلب بقى آه منها بقى إيه؟ الإخلاص إنك تخلص لله عز وجل يعني تفعل فعل تقول القول وتفعل الفعل لا ترجو به إلا وجه الله سبحانه وتعالى لا ترجو به شو أسوأ لا تحب برياء ولا سمعة ولا الناس تمدحك ولا الناس تسنيه مش هتكون مخلص إلا حينما يستوي عندك المدح والذم، يعني ما بهمكش تقول الله ما بهمنيش بقى. الناس تمدحني تسني علي أنا مش عايز منهم حاجة أنا اللي عايزه عايزه من الله عز وجل مش عايز منهم حاجة. ها يبقى إيه, إيه إنك, إنك إيه الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. وتدعو ربنا تقول الله وما جعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل الناس فيه شيئا وتقبله مني يا رب العالمين وده انك ايه تدعو الله عز وجل ان يملأ قلبك بالاخلاص لان الاخلاص عمل القلب كمان محبة ربنا انك تحب ربنا عز وجل دي محبة القلب محبة. ولن تكون صادقا في محبة الله عز وجل إلا إذا أطعته وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا عز وجل في سورة الابتلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أيضا الشعر يقول فعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كنت حقا صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فمحبتك لله مش هتكون صادقة إلا لما تتبع كل ما أمرك الله عز وجل به تتبع كل ما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم تنتهي عما نهىك الله عنه وتنتهي عما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هي تتبع محبة فعلا صادقة والرجاء لثوابه أي لا ترجو الثواب إلا من الله عزه تعفعل تقول القول, تقول القول وتفعل الفعل ولا ترجو به إلا وجه الله عز وجل والثواب منه وحده وإذا خفت لا تخف إلا من عقابه هو وحده وإذا توكلت لا تتوكل إلا عليه وحده وإذا صبرت تصبر على أفعاله وعلى أوامره وعلى نواهيه والصبر على فعل أوامره وعلى اجتناب نواهيه لازم تكون عندك صبر على الأمر اللي بيأمرك أبي ربنا قد يكون أمر في مشقة بعض الشيء على النفس فلازم تصبر على هذا الأمر وقد ينهك الله عز وجل عن نهي ويكون فيه مشقة عن نفس نفس بتألافه فلابد أن تصبر على هذا النهي فيبقى فإحنا عرفنا إن من جملة العبادات المحضة عبادات قلبية لنا الشيخ لقول القلب وهي اعتقاد القلب بأن الله عز وجل هو رب الواحد الأحد الذي يستحق العبادة وحده هو الأحدا دونه والإيمان بجميع اسمه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره وهذا. هذا هو قول القلب أما عمل القلب فعن تخلص لله عز وجل أن تحب الله سبحانه وتعالى أن ترجو الله سبحانه وتعالى وحده ولا ترجو الثواب من إلا منه وأن تخاف تخاف من عقاب الله عز وجل وحده أن تتوكل على الله وحده أن تصبر على فعل الأوامر واجتناب النواه هناك عبادات قولية بتتقال ما هي دية اللي عرفنا الإمام ابن تيمين قال إن العبابة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة طيب يقول لنا بقى كما أن هناك عبادات قلبية في عبادات قولية يعني إيه؟ يعني لسانية تتقلب اللسان زي زي كلمة التوحيد إيه كلمة التوحيد اللي يتقول إيه لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد أو الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وأنا محمد رسول الله طيب يبدي بتقوله بالآه بتقوله باللسان بتقوله باللسان وقراءة القرآن بتقوله برضو باللسان وذكر الله عز وجل بيكون باللسان وبالتسبيه تسبيح باللسان تحميد باللسان وغير ذلك من أعمال الآه من العبادات القولية التي مناطها اللسان التي مناطها العبادات الطلبيه مناطها القلب يعني مكانها القلب والعبادات القولية مناطها اللسان والدعوة الى الله عز وجل بتكون باللسان وتعليم العلم الشرعي بيكون باللسان اذا إن انت لا تعقل ابدا ولا تتخيل انسان اخرس يدعو الى الله عز وجل لا ما الذي يعلم ناس العلم لابد ان يكون ايه ناطقا يتحدث يتكلم له لسان لسان فصيح يتكلم به فكلمة التوحيد قراءة القرآن ذكر الله عز وجل التسبيح التحميد الدعوة الى الله عز وجل تعليم العلم الشرعي هذا كله من العبادات القولية. طيب هناك عبادات بدنية، آه مناطها البدن يعني فيها مشقة فيها جود شوية. تبذل فيها جود زي زي الصلاة، آه الصلاة لانك بتقوم وبتوقف بتتوضّل أول وبعدين بتقوم الله أكبر، آه وقوم الله خانتين بتقوم وبعدين بتركع آه وبعدين بترفع من الركوع وبعدين بتسجد وبتقوم الركعة الثانية وهكذا فهذا هذه هذه كلها حركة حركة بدنية طيب والصيام مع برضه متعلق بالبدن لان الصيام فيه فيه شيء من من تعزيز البطن شوي لإن بيستشعر شدة الجوع وحرارة العطش ااه فيبقى في شيء في شيء من التعذيب شويه للايه للجسد ها ولكن احنا بنعمله كده لله طاعة لله عز وجل ها يبقى في ايه في مشقه على الايه على البدن مش في ناس ما تستحملش الصيام وفي ناس تيجي الاخر النهار كده وتلاقي ايه خلاص مش قادر تقف وتصلي بتمها قال لا طب ما ده مش مش بدن طيب ما دي تبقى عباده ايه عباده بدنيه متعلقه بالبدن والحج شوف طواف وساعة ووقوف على عرفة ونزول إلى مزدلفة ثم بعد ذلك رمج جمرات فحركة دائمة ومشق دائمة فكلها دي مشقة بدنية فهي عبادة بدنية طيب والطواف والجهات في سبيل الله عز وجل حمل السيف أو حمل السلاح وملاقات العدو في أرض المعركة هذا كله من العبادات اللي ايه البدني طلب العلم الشرعي والسعي إلى مجالس العلم هذه كلها من عبادات البدنية إنك توجد قدامكم بيوتر متحمط كده تسمع الشيخ طيب وبعدين تتلاقي نفسك زهقت من القعدة جسمك تعب من القعدة هذه عبادة إيه عبادة بدنية طلقي العلم الشرعي العلم الشرعي مزعلين الدكتور سعيد ومش عايز يكمل معاك وأنا عملة تحيل عليه وأشفع لكم عنده يا جماعة الخير اللي بتحضره مع الدكتور سعيد حمزة دكتور سعيد أبو العلة بيديك القرآن والحصون الخمسة والحاجات الحلوة دي فما تزعلهوش استفيدوا منه بقدر الإمكان دي والله فرصة لا تعوض هذه فرصة لا تعوض دكتور سعيد لأنه زكي على الله فهو يعني ربنا ينفع به إن شاء الله ونسى الله عز وجل يجعلنا وإياه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصاته أيها نعم الله فما تزعلهوش وحفظه جماعة ووصبه وشوفوا زكره كويس عشان الامتحانات اللي بيعقدها لكم وعشان تبقوا من أهل القرآن يا جماعة الله ما أجمل أن يكون الإنسان من أهل القرآن فأهل القرآن هم أهل الله وخصته الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم أمين فما تزعلوش الدكتور وإحنا شفعنا لكم عنده وإن شاء الله عز وجل هيرجعكم تاني ونسأل الله عز وجل يهدينا وإياكم وعلمنا وإياكم يا رب طيب في عبادات مالية اي نعم في عبادات مالية زي إيه؟ الزكاة مع عبادة مالية انت كده بتطلع من فلوسك وتحس كأن الفلوس ما قصت يما يكون معك 2000 وتطلع عليهم 50 يكون معك 4 وتطلع 100 قال لها تنقص الفلوس بتنقص نقول لك لا والله ما نقصت ده ده اللي ابتاخده من اللي رايح بتشيله لنفسك ده ده اللي ابتتداخله لنفسك يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة عمر المال ما مطنقص الصدقة ابدا بل بتربيه بتزوده بتزوده اللي انت بتحوشه ده اللي هيضيع واللي انت بتاخده تتصدق بي ده اللي لك عند ربنا دي مدخراتك عند الله عز وجل وقوعها تقول يوم القيامة زي اللي بيقولوا يا ليته يا ليته كان كثيرا فخليك فخلي كثير من الوقت قبل ما تقعد يوم القيامة تقول يا ريتو كان كثير ريتك وتطلعت فلوس كلها صدقة لله عز وجل فالزكاة والصدقة من العبادات المالية المالية ربنا أمرك ان ايه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها مش كده، فصادقة الزكاة صادقة عبادة مالية، صادقة عبادة مالية، إذاب حتى تروح تشتري الشاء الخروف أعزكم الله، انت بتشي بتشتري بفلوس وبيعمل ألفين جنيه ولا ألف وخمسمية جنيه، الألف ما يجيبوش خروف دلوقت، ولا جيبوا جديهات، فبت بيجي أه أه وقت الاطاحة فبتروح تشتري بالألفين أو الألفين ونص سبحان الله وتنفق من أجل أن تذبح وتوكل الناس. سبحان الله العظيم مش دي عبادة Risik Essentially عبادة مالية عبادة مالية انك بتنفخ مالك فيها والنظر لما تيجي تنذر برضو تنذر لله عز وجل ولو ان النظر يعني كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من البخير لان النظر بي دايما بيبقى مشروط والنظر مشروط ان شاء الله هنيجي عليه في الفقه فيه اساة ابب مع الله عز وجل النظر المشروط فيه اساة ابب مع الله سبحانه وتعالى ربنا جزي خير يا دكتور الله يبارك فيك حبيبي الله حبيب فالنذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل والنذر والنذر المشروط فيه إساءة أدب مع الله ربنا ما انتعملش معه بهات وخد لو هتنجح لابني هندبح يبقى في مفهوم المخالفة لو مش هتنجح لو مش هتنجح ابني مش هدبح يبقى أنت إسان بخير وإن كان النذر واجب اليفاء لأن الله عز وجل أثنى على قوم النذروا فأوفوا بالنذر فقال عز من قائل يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيع على كل حال أيها الأحباب الكرام فالنذر بإخراج شيء من المال هذا برضو عبادة من إيه؟ عبادة مالية في بعد كده بقى عبادات غير محظة ما هي هذه العبادات هذا ما سنعلمه ونقف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية نكتفي بهذا القدر من التوحيد على أن نستكمله إن شاء الله في اللقاء القادم